والله بما تعملون خبير يوما جمعوكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله وأعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات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 يا تقرضوا الله قرطا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم